الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة لما يستخرج من الهدايات من هذه الآية الكريمة التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى وهي آية في الكرسي لما قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو قال بعدها له ما في السماوات وما في الأرض فالقلوب متعلقة بمن يرزقها ويحقق مطالبها فذكر أن ما في السماوات وما في الأرض له فهذا الذي ينبغي أن يعبد ويوحد ويطاع ويتقرب إليه بأنواع القربات له ما في السماوات وما في الأرض فالإله كما ذكرنا في الليلة الماضية هو الرب إن الإلهية متضمنة لجميع صفات الكمال قلنا بأن هذا الاسم الكريم الله ترجع إليه جميع الأسماء الحسنة لفظا ومعنى تعود إليه وترتبط به فالمألوه هو الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع والرزق هو الرب هو الخالق البارئ المصور كل ذلك من أوصاف المعبود المألوح كما في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه فدلهم على العبودية ان هذه الجهة أن مطالبكم أن فقركم وحاجتكم إنما هي عند هذا الإله الذي ينبغي أن يعبد تنسوه وهكذا فان قوله له ما في السماوات وما في الارض بعد قوله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات فهذا عام فكل ما في السماوات والأرض فهو له ومن جملتي ملكه تبارك وتعالى وكل من في السماوات والأرض فهم عبيده وخلقه ومن ثم فكيف يتوجه العبد إلى عبد مثله يعبده ويتقرب إليه سواء كان انسانا أو شجرا أو حجرا أو ملكا أو غير ذلك كل ما في هذا الكون فهم ملك لله وهم عبيده لا يصلحون لان يعبدوا تأمل وأنت تسمع قول الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض أوسع ما يمكن من الأملاك لأهل الأرض أغنى الناس ماذا يمكن أن يملك من المساحات، من الأراضي من الزروع أغنى الناس ما هي المساحة التي, التي يملكها لاحظ الله له ما في السماوات وما في الأرض السماوات السبع والاراضين السبع وما بينهما من الافلاك كل ذلك لله تبارك وتعالى وملكه واسع لا يمكن للبشر ان يحيطوا به وسلطانه السماوات والارض والدنيا والاخره وما في ايدي الخلق انما هو عارية مسترد فهو الذي اعطاهم واستخلفهم في ذلك ثم بعد ذلك يرث الله تبارك وتعالى الارض ومن عليها وهذا كله يجعل القلوب متوجهة إليه متعلقة به مرتبطة به فيكون خوفها ورجاؤها ومحبتها وتوكلها كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى وفي هذا له ما في السماوات وما في الأرض تسليه للإنسان فيما قد يفوته من موت محبوب أو ذهاب مال أو نحو ذلك فكل ما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله عز وجل كل ما نشاهده وما لا نشاهده هو ملك له فإن شاء أخذه استرده لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه فالولد عاريه والمال عاريه فإذا أخذه المالك عندئذ يتسلى الإنسان ويكون ذلك أدعى صبره. كذلك في قوله تبارك وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض يدخل في جملة ذلك أفعال العباد فهي مخلوقة لله تعالى بخلاف قول بعض أهل البدع بأن العبد يخلق فعله كذلك أيضا إذا كان لله ما في السماوات وما في الأرض فينبغي أن يكون شرعه هو المهيمن على العباد يكون هو المرجع لهم وكذلك أيضا تامل قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه الشفاعة معروفة يكون بها الفرد شفعا يعني يتقوى بغيره لينال مطلوبه جلبي نفع أو دفع ضر الشفاعة التي تكون عند المخلوقين هذه لا تكون بإذن والمشفوع عنده قد يقبل هذه الشفاعة إما محبة للشافع وإكراما له أو يكون ذلك ردا لبعض صنائعه وأفضاله عليه أو يكون ذلك من باب رد غوائله فيخشى أنه إن رد شفاعته أن يصل إليه منه إساءة فيقبل الشفاعة دفعا لأذى هذا الشافع وقد يكون ذلك لرغبة أو بسبب حياء أو بسبب مودة أوهر ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما الله تبارك وتعالى فكل ذلك لا يرد عليه لأن قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يدل على الغنى المطلق المخلوق لفقره وضعفه وحاجته قد يقبل شفاعة هذا وهذا لأنه قد يحتاج إليهم في يوم ما أو لأنهم أحسنوا إليه في يوم ما أو لرد شرهم وكفي أذاهم أو نحو ذلك الله له الغنى المطلق لا يحتاج في أحد والخلق جميعا في غاية إليه فهنا لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه فهذا يدل على أنه الغني كامل الغنى العزيز كامل العز، وفي هذا أيضا إثبات الشفاعة والرد على نفاتها من أهل الأهواء والبدع كالوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين ينفون الشفاعة في أهل الكذائر لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار وقوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهنا هذا الإذن يتعلق بالشافع والمشفوع فيه وبوقت الشفاعة فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله تبارك وتعالى وفيما أذن الله فيه فالله عز وجل يقول كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال ما من شفيع إلا من بعد إذنه وتعمل قوله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا فيه رد على غلات القدرية الذين ينفون علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل وقوعها وهذا المذهب أهل العلم يقولون إنه قد انقرض يعني القدرية الأوائل كانوا ينفون العلم يقولون الله لا يعلم بوجود الأشياء قبل وقوعها وعلى كل حال فإن قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم هذا في إثبات عموم العلم لله تبارك وتعالى فهو يعلم أفعال العباد وأحوالهم وما يصدر عنهم مما كان وما يكون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهذه تفيد العموم بمعنى أنه يعلم كل ذلك مما يكون في السر وما يكون في العلانية وهذا يبعث الإنسان على مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه وحاسبة النفس فلا يصدر عنه من قول ولا فعل ولا حركة إلا وهو ملاحظ لذلك لأنه يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وفي الوقت نفسه هم في غاية الجهل فهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فشيء هنا نكر في سياق النفي ولا يحيطون بشيء يعني لا قليل ولا كثير إلا بما شاء بما أطلعهم عليه وأعلمهم به فهذا يقتضي أن ربنا تبارك وتعالى أو الذي يمن على من شاء من عباده بالعلم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة وقال وما أتيتم من العلم إلا قليلا وما أتيتم الذي آتانا هو الله فهذا كله منه جل جلاله الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فإذا كان هذا قول الملائكة فمن دونهم من بابي أو فالله هو المنفرد بالتعليم والهداية لا يعلم أحد شيئا إلا يعلمه الله إياه كما قال شيخ الإسلام ابن تينية رحمه الله ولا يحيطون بشيء من علمه والضمير في قوله من علمه يحتمل أن يرجع إلى ما ذكر قبله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم ما بين أيديهم وما خلفهم وهذا بعض علم الله عز وجل ويحتمل أن يعود إلى الله يعلم أي الله ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم أي بشيء من علم الله وبين المعنيين ملازمة كما ذكرنا في الليلة الماضية فإذا كانوا لا يعلمون لا يحيطون بشيء من علم الله عز وجل فمن جملة علم الله علم بين أيديهم وما خلفهم، وكذلك حينما يقال بأن ذلك يرجع إلى علم بين أيديهم وما خلفهم فمن باب أولى أنهم لا يحيطون إذن بشيء من علم الله عز وجل، وهكذا أيضا في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه، وما قال بعلمه، فهم لا يحيطون بعلمه ولا بشيء من علمه، بل هم إن علموه فإنما يعلمونه من وجه دون وجه بغير إحاطة كما يقول ابن جزي رحمه الله كذلك دل هذا الموضع من هذه الآية الكريمة على أن الله تبارك وتعالى لا يحاط به إلا ولا يحاط به سمع ولا بصر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وقال ولا يحيطون به علم فكل ذلك منفي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 وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا الله أعلم صلى الله على نبي محمد عليه الصحابه نترك الأسئلة والإضافات حتى تنتهي الآية إن شاء الله تعالى السلام عليكم